أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة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 حيّ على الفلاح حيّ على خير العمل حيّ على الله اكبر الله اكبر لا ایله I <laughs>